Bismillahirrahmanirrahim, Alif, Lam, Mim A'hasib annaas an yutraku an yakulu A'amanna wahum la yuf'tanu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 dan tidak ada Allah untuk tahu apa yang ada di dunia di dunia dan tidak tahu وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا mengutus kepada mereka nabi-nabi dan orang-orang yang beriman, agar mereka mengetahui. Tetapi وَأَفْقَالَهُمْ وَأَفْقَالَهُمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ وفانوا وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه وجعلناها ايه للعالمين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 ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون وَإِن تكذبُ فَقَد كذبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُنَّ وَمَا علَى الرسولِ إلَّا البلاغُ المُبينِ أَوَلَم يَرَوْا كَيفَ يُبدي الله الخلقَ ثُمَّ يُعيدُ إِنَّ ذَلِكَ علَى الله يسير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 ومن دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم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 وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 إنه هو العزيز الحكيم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِنَّ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 Famakah jawab kaumhi illa an? Kalu kita bengkai Allah, in kuntu min al sadiqin. Ala Rabbu, ceri ala al Qom al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 قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي هَٰلَ نُنَجِّي نَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا أبيهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لا تخف ولا تحزن إن من أجوك وأهلك إلا مرأتك كانت من الغابرين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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعفوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين Wagadu wa thamud wa qat tabiyan lakum mim masakinihim wazeen lahum al shaytanu a'imalahum fucdhum an as-sabil wa kanau mustabcirin wa qaroon ساب البينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل أن أخذنا بذن به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا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 وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن ها اولاين يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون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 Awalam yekfihm anna azalna alik al kitab yutla alayhim innafi dzalik la warhamatan wa dzikra al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 يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَرْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ya عبادي الذين امنوا، إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وال الذين آمنوا وعملوا الصالحات لن بوء أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعمة أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون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 <wheelient> In Allah بكل شيء عظيم ولئن سألتهم منزل من السماء ما أن فأحيى به الأرض من بعد موتها لا يقولون CULI الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون 5. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب 6. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون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 111. Aku tidak ada sa patCal tidak ada di mereka? ALLYA-X net repay